117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم 119. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا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 119. وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 110. واعلموا فيكم رسول الله لَ يُطعُكُم في كَثير مِنَ الأممررِ الِتُم وَلَ اللهَّ حََّبَ إلَكُمإمَانَ وَزَيََّنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَزَيَْنَع فِي قُلوبِكُم وَكَروا وَهَا إلَكُم الْكُف رَوَبُسوقَ 119. أولئك هم الراشدون 110. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم 111. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 112. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 113. يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من مِنَ النَّاسِ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ أَن يَكُنَّ 117. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 118. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 119. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنين